لأن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكة ولا رب سواه وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليبه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقة كاتب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرككم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا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 والخير العليا لرسوله قل الله عليه وسلم وشر نمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يبع الله ورسوله فقد عشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أيها المسلمون اوصي نفسي وموصيكم بتكوى الله فاتقوا الله عز وجل واستمسكوا بصالح العمل فقد أمر الله جل وعلا عباده بأن يستمسكوا بالتكوى فقال سبحانه واتقوني يا أولي الألباب أيها المسلمون إن كانت الخمر تشكل أخطارا كثيرة على الأرض والمجتمع وقد الله جل وعلا فيها قرآن يتلى من ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا إن من الخمر والمنفّر والأنصاب والأذان رجس من عمل الشيطان فتلبوه لعلك تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بين أفق العداوة والبغضاء في الخمر والمنفّر ويقعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل انتم منتهون؟ وكان قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عافرها ومرتفرها وبائعها وشاريها وشاربها وساقيها وحاميها وما تقول به الفساد والامساد فان المخبرات بمختلف مصطلحاتها ومختلف تصمياتها تأتي عشدة ضررا من ذلك واخبث فعلا من ذلك ومكبر نهاية ما الخمر، لذلك اتفق العلماء على تحريمها المخدرات وإن كانت المخدرات قليلة الحروف، لكنها في واقعها تجر الحطوب طريقها مخزية. رهاية الطريق في الدنيا واحدة من ثلاث اما الجنون واما السجن واما الموت المخدرات يا عباد الله الذي يسعى اعداء الاسلام الى ان ينشروا واهرتها في المسلمين بتدمير الباكات فيهم وإفساد عقولهم وخراب اقتصادهم وعدم استقرار مجتمعهم تهلك فهي تهلك إن كانت الآية تعني الانتحار والانتحار من يرقي الإنسان نفسه من شاهد ليتحقك كتله أو أن تحسى ثمًا أو أن نفسه بحديدة. فان تناول المخدرات انتحار من انواع الانتحارات. وقتل للنفس. من جملة انواع القتل المحرم. بل ان المخدرات تجعل صاحبها يبيع عرة. تسمى الله السلام مروجيها ومتناوليها المدبنيها الديوثية وترضع عنهم الرغيرة فلا مانع عند متناول مخدرات ان يبيع عرضه او ان ينتهك عرضا اخر او ان انتهيك عرضه المحرم لها مآلات نفسية وصفات كبيحة المخترع شجرة خبيثة، المخيط شجرة خبيثة، الكثويف شجرة خبيثة، وما اشتق من هذه المعاني في مصطلحات لأشجار يصنفها المزارعون إلى مركولات متنوعة. او مشروبات في الدخان او تبرع عبر الادر لتصل الى الاختلاط بالدم وغير ذلك من الامور في المخدرات في عباد الله يجب على المسلم ان يحذر منها وهو يأتي ذموا فالا والمهات وامها في التربيه والموجهون والمجهاء المدارس والمعاهد والجامعات ودور التعليم ودور الرعاية والتقدير والإرشاد ويأتي في ذلك دور الإعلام يجب على المسلمين أن يتكاتفوا في وعده هذه الظاهرة الخبيثة وفي محوها من مجتمع. وفي إثاثتها بتعاونهم مع رجال الأمر ومع أهل العلم ومع المصلحين فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاونوا مع البر والتكوى ولا تعاونوا مع الإذن والعدوان كيف يترك الأب والأمه أبنائهم وبناتهم ضحية رب السوء يسوع؟ فإنهم بذلك قد تعاوروا على العدم والعدوان، بإهمالهم للتربيه، وإهمالهم للرشاد والتوجيه والنصح الذي أمر به الله جل وعلا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتفق عليه من افترعه الرهيعة ثم لم يحظها بنصحه لا برياح حتى الجنة كلكم مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الامير راعي ومسؤول عن رعيته والأب راعي ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسلولة عن رعيتها. أنا فكلكم راعٌ وكلكم مسؤول عن رعيه. أيها المسلمون، إن محاربة المفسد يعتبر من أعظم أنواع الجهاد، لأنه محاربة للفساد ومحاربة للفساد ودور في نحر الفساد ودفن للفساد. ودفع للفساد. هل يحول المسلم دون وقوع الفساد باسلوب وعاقص. فهذا من الوعي الجهاد فالجهاد مرافق. جهاد للهوى. جهاد للنفس العطارة بالسوم. جهاد في محاربة المعاصي والمنكرات، جهاد في محاربة ما يدعو إلى الفساد. محاربة. المخدرات التي تبسع استقرار المجتمع وتكونفر أمن الآمنين تولد الصدوة والسركة والنهب والاعتداء والاقتصاب والقتل وكتلهم وكتع وكتر الطريق هذه نهايات ومذايات وطريق المخدرات تقول عن الجرائم المنكرم فيجب على المسلم أن يجدد نفسه في محاربتها كل وسيئة الأخرى اللهم اهدنا واهدين لنا واجعلنا هدى المحتدين واصلحنا واصلح لنا واجعلنا صالحين مصلحين إنك أنت السنوح العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله عليه ولكم فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الرحيم نحمده ونستعينه ونطوبئه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا دينا كريما وأهدانا إليه خيرا مستقيما ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بين الله من الأحكام وأوضح به الحلال من الحرام وأمره بالدعوة إلى الأعمال الصالحة وأمره بالدعوة إلى الأعمال الصالحة والنهي عن الفواحش والأذان فبلغ الظلام المبين. وعبد الله حق عبادته حتى أتاء اليقين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد ما تكون الله عباد الله أيها المسلمون إن رواج المخطرات في المجتمع بما انه ظاهرة سيئة وخطيرة وشخصت هذه الظاهرة بانها من اكبح الامراض الاجتماعية فينبغي بعد تشخيصها السعي الحديث في معرفة اسبابها لاجل استعصال تلك الاسباب ومعالجة هذه الظاهرة ليظهر مجتمع في عوج الصحة والسلامة والامن والاستقرار فما هي تلك الاسباب التي أدت إلى تلك المخدرات الاسباب كثيرة يأتي في اولها الجهل العاقبة ولذلك كان العلم نورا والجهل ضراما ولا يخفى على من بر من بر له الله عن نوجب هذه الوايرة السيئة ورجاء من خطرها لا يخفى عليه انها خطيرة وانها مخزية فين بر يتعاون مع من ابتلي بها حتى ينجيه من آباتها فيعلمه من جهة ويذكره من غفلة يسعى في انكاره من جهاله وفي انتشاله من غفله التي حلت بكثير من الناس لذلك جاء في الكريم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اني اعوذ بك ان اكون من الجاهلين اي احذرك ان تقع في الجهل فالجهل مرض العظام وداء القتار طريقه وقع كثير من الناس في المنكرات والمحرمات ومنها تناول المخدرات ومن تلك الاسباب يا عباد الله اهمال الآباء ولمهات في جانب التربية وهو الهمال لاعظم مسؤولية اركز على اعناقهم وهي التربية والسعي في تقويم الثنوك والحفاظ على الأبناء والبنات بالتعليم من سن مبكرة وحتى في سن الشباب ينبغي أن يتواصل النصف والتواصل فنور الترمية التي تنتج المنازع والخير وسلامة النصر وقومة البيوت إهمال الآباء والأمهات وحدوث المشاكل والانشقاقات والاختلافات بين الزوجين بما يولد الرعب للأبناء والبنات ويضطر لديهم الخروج من البيت إلى الشوارع فهذه ايضا من فهذه اسباب انتشار هذه الظاهر السيئه ومن الاسباب الخبيثه ايضا لهذه المخدرات الخبيثه الصحبة الخبيثة السيئة. وقد حذر الله جل وعلا من الصحبة الباسلة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الصحبة الباسلة. قال الله جل وعلا وقد رزى عليكم الكتاب ان اذا سنتمت ايات الله ينفر بها واستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بي غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا للجليز الصالح وجد السوق فنافق الكير وحامل مسك فالجليز الصالح كحامل مسك إما أن تبتاع منه أو تمس منه ريحه طيبة ونافق الكير وهو الجليز الصي إما أن يخرج ثيابة وهي كنائة عن حرق الاخلاك وحرق الضمير وحرق الغيرة وحرق العثة وحرق الشهابة وحرق الصحة وحرق التفكير وحرق العقل وحرق الهدف اما انهرج ثيابك واما انت تشم منه ريحة كريهة كنت مكن وقال صلى الله عليه وسلم لينظر أحدكم من يخالف المرء على دين فليله فلينظر أحدكم من يخالف، فاحذلوا عباد الله من جلسال السوء ألا وردنا من أسباب المخدرات أيضا استمراء المعافي واستمراء المنكرات واستمراء الظاهية استمرار الارباحه واستمرار المكارات يدفع بهذا المستمر الى ان يواصل الادمان دون خوف او وجل ودون غاده في غميره وفي قلبه وهو سبب ناشئ عن بعض الايمان او عن عدم الايمان فاستمره المعصية لا ينتجه الا قلب الغادر خالي ليس فيه الوازع ايماني الرابع الذي يجعله يضغر المعصية بأنك عنها من ما فيحضرها بل يضغيها وكأنها نوع من نعيم الممتع فيغشاء المعصية فيستبرد المخدرات ويواصل ادمانها. ومن اصلاب العباد الله ايضا السفر الى بلدان الكفرة السفر والسياحة الى بلدان منحربة غير من قبل هذا الجانب فتردي ذلك المسافر سفر المعصية ودون اي مرورة الى السفر ومن علماء العلماء السفرين والبردان كافرين يبقى مباحا بحق من طلب العلاج او اتجامه مباحة او برئة من قبل ولي امره الحاكم لمهمة أو لقاء بالعلم لا يرعى إلا في البلد. أما ما عندهنها من الأمور ما سفرياتها هي غير ضرورية وانما لاجل الافتتان والاجل التدني بالمعافي والملل في المكرات فإن هذا السفر يعتبر من المحرمات ولا يفتكر صاحبه لا يحله فقر من صيام ولا يحل له كفر للفراه. ولا يجب عن جمعة فالسفا إلى مجددان الكافرين بلا ضرورة من الأسباب التي تروي هذه المخدرات وهذه الطائرة السيئة وكذلك ضعف قيام الدور الإعلامي والمدرسي التوجيهي فيضلقي عباد الله أن نستمسك من أسباب الصحة لمجتمعنا وإفرادنا وأصلنا وأن نحذر من أسباب الردى التي أدت إلى الهلاك في مجتمع الهملين والجاهلين وكذلك يا عباد الله من أخباب الجوهنية لانتشان وخدرات أيضا السعي إلى الحصول على المال حثم وزعموا من الشره والطمع والهلع عندما على الناس للحصول على المال كما يزعم بينما ذلك المال هو مال فاسد. مال ممحوق. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا يصلح معناه يمحق ويذل ويكون ذلك المال فاسدا. ممحوكا. مذرا لصاحبه. في بصحته وفي بيئته وفي قسرته وفي مجتمعه. الافا تقول لها عباد الله. واستمسكوا بالأسباب الإيمان واليقين والتقوى والطاعة للرب العالمين حتى يظهر مثلاً في الإيمان والسلامة والأمن والاستقرار. اللهم إنا نطلب الرحمن الرحيم أن تزكى الأمن والأمان والاستقرار. اللهم إنا نطلب الإيمان والأمان والإسلام والسلام. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكين الذائرين. اللهم ربنا في الدنيا حق لنا وفي الاخره حق لنا على برار اللهم انا نعوذ بك من الشر المخدرات اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم اهد عبادك المسلمين والنساء اللهم اهديهم يا رب العالمين ليتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على العدوان اللهم اجعلنا من جندك المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكرنا ولا تنكر بنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اتنغوسنا تكواها وذكها من خير من ذكاها انت وليها وولاها اللهم انك انك الله لا اله الا انك انت الغني والمقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القارثين واجعل ما لنا بركة ومتاعا وخيرا الى حين اللهم ان تسك به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اغذنا اللهم اغذنا اللهم اغذنا اللهم اغثنا بالامطار المباركة اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين واجعله نافعا غير ضار اللهم انا خلقك سقيها رحمة لا سقيها عذاب ولا حزم ولا ضرر اللهم انك خلق من خلقك فلا تمنعنا عنا بذنوبنا فضلك اللهم اغثنا بتطهير مجتمعنا من افات المخدرات اللهم اعبذنا بتطهيل مجتمعنا من آفات المخدرات ومن آفات الخمور ومن آفات المعاصي والمنكرات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وربهم عن صحبه الغرب ويامين وتابعهم بإحسان يوم الدين وربهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا رحم الراحمين عباد الله إن الله يظهر بالعدل والإحسان وإيدي في الكربة وينعى عن الحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعنكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أذكركم واشكروا على دعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصرعون